قال فالحق والحق أقول 127. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ بسم الله الرحمن الرحيم 117. الكتاب من الله العزيز الحكيم 118. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين 119. ألا لله الدين الخالص والذين تأخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينه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 ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل عن النار نهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار